يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم عما اعطاكم فتنقلبوا خاسرين ان اي والا الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم عما اعطاكم يردوا كما اعقادكم فتن قرض قاصرين بل لله مولاكم وهو خير الناصرين سنقي في قلوب الذين كثر الرعب بما اشركوا بالله من ا لنزل به تلقونا ومأوانهم وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقتم الله هادا إذ تحسونا بإذنه حتى إذا فشيتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ونقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يبعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغما لاَ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِيَكُونَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَلَا مَنَاصَّ تَكُونُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ